Allahumma hamdulillahim hamdulillahim, o nas ta'ainu o nas ta'firu, o nas alu billah min shuru al kusina o min syyaj amalina, min yadina o falam bilala o min yumnin falah yala. Ašhadu alla ilaillallah waḥdahu la shirkala, ašhadu anna Muḥammadan ar-ruhu wa rasuluh. Sallallahu 'alayhi wa 'alā alihi wa sallam. Ama bāgdu ta'na aṣlamu نبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرب كل محدثاتها وكل och بدع وكل ملة ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعصى الطالب الامام اسماعيل اسماعيل بن يحيى النيني رحمه الله تعالى في رسالته انشاء السنه بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله ايات التقوى O man Allah, viya kom med tåva, oafkan viya kom med oafkat huda. Ämma lär, fiänk a släppte Allah, så antänj amudjäkala från sünne ämra. Tussibiru nafsa på det mässok i, vattdräu i han kashubäkawid, vazeqa muddetat almin. Äkad sjarapu laka minhajan mudjäk minera. بدأت فيه بحمد الله للرشد والتسديد الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن النثيل فلا شبيه له ولا نديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع قال رحمه الله تعالى عال على عرشه وهو داني بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في قلقه سالطاً مقدور يعلم قائنة الأعين وما تغفظ الصدور. وهذا أيضاً فيه إذبات سباة الرب تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح وعلى منهج أهل السنة والجماعة فالإمام رحمه الله تعالى ابتدى هذه الرسالة بالمسملة اقتداء بالقرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سبب تصنيف الرسالة والمقصود منها ثم ذكر جملة من أسماء الله تعالى وأخبر عن الله جل وعلا ببعض الصفات وهذا فيه بيان لمنهجه في باب الأسماء والصفات وهو أنه يثبت لله جل وعلا الأسماء وما تضمنه من الصفات جريا على منهج عن السنة والجماعة فهذا أصل من أصول اعتقادهم أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تشبيه وبلا تكييف ولا تعطيه فبدأ بذكر بعض الأسماء والأسماء تتضمن صفات وفيه إشارة موجزة ورسالة لبيان منهجه في الأسماء والصفات وأنه جار على طريقة السلف في ذلك كله وأنه بريء مما نسب إليه من أنه يتكلم في صفات الله تعالى كصفة الكلام وغيرها ثم قال رحمه الله تعالى عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه وهذه العبارة على هذا النحو من الإجاز تدلك على تمكن هذا الإمام في العلم وفي المعتقد فإنه أثبت لله جل وعلا صفة العلو علو الذات قال وهو دان بعلمه من خطه والعلو له ثلاثة معاني: علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر فالله جل وعلا له علو الذات فهو عال على عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس الله جل وعلا داخلا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته داخلا فيه والعرش سقف المخلوقات وقد ذكر أهل العلم أنه ليس فوق العرش مكان وجودي ليس فوق العرش مكان وجودي فلا يلزم من قول أهل السنة أن الله جل وعلا على عرشه لا يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى في مكان أو غير ذلك من اللوازم الباطلة التي يذكرها أهل البدع فالله جل وعلا له علوم الذات وله علوم الشأن والعظمة فهو سبحانه شأنه عظيم وله علو القهر والغلبة فهو جل وعلا الطاهر فوق عباده قال الله جل وعلا والله غالب على أمره فجميع أنواع العلو ثابتة لله جل وعلا وأهل البدع المخالفون لأهل الشنة لم ينازعوا أهل السنة في النوعين الثاني والثالث من أنواع العلو أعني علو الشأن وعلو القهر فوفقوا أهل السنة في إثبات هذين النوعين من أنواع العلو وإنما ضل من ضل من أهل البدع في نفي علو الذات وإن كان أن يكون الله جل وعلا بالسماء مستوى على عرشه فحرروا كلام رب العالمين عن معنال، وأما آن السنة فهداهم الله جل وعلا لمختلف فيه، فيؤمنون بأنواع العلو الثلاثة على الوجه الاقي بكمال الله جل وعلا وعظمته ذاتا وأسماء وصفات، ويقولون أن الله جل وعلا مع علوه على مخلوقات، فإنه قريب من خلقه بعلمه. لذلك قال الإمام رحمه الله تعالى عال على عرشه وهو ذان بعلمه من خلقه فلا منافات بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعية فهو سبحانه وتعالى له جميع أنواع العلو ومنها علو الذات ولا منافات بين إذبات ذلك وبين قرب الله جل وعلا من خلقه فهو سبحانه مع جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته وهذه معية عامة وهو جل وعلا مع عباده المؤمنين بمعية خاصة تقتضي نصرهم وتأييدهم ورعايتهم قال الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول في ذكر بعض أسماء الله جل وعلا وصفاته الأحد الفرد القدير الأزلي الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهين العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذلك العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهين عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في ذنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى باب العلو أي علو الله تبارك وتعالى على عرشه وللعلو ثلاثة معانه علو الله لذاته فوق عرشه فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه قد استوى عليه استواء يليق بعظمته بائن من مخلوقاته أي ليس في شيء من مخلوقاته وليس فيه شيء من مخلوقاته والثاني علو الشأن والعظم فالله جل وعلا شأنه عظيم له العلو أي علو الشأن والعظم والثالث علو القهر والغلبة فما قال عز وجل والله غالب على أمره وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وأهل البدع لن ينازعوا في علو القهر والغلبة والعظمة والشأ وإنما نازعوا وظلوا في علو الله عز وجل فوق مخلوقاته بذاته فمنهم من أنكر العلو وجحد هذه الصفة كالجهمية والمعتدلة ومن وافقوا من أهل البدع ومنهم منفسره بتأويل باطل مذموم وذلك كالأشعرة ونحوهم لأنهم قالوا أن السوا على العرش بمعنى سولة وهذا باطل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام العرب وأما آل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بأنواع العلوم الثلاثة علوم الذات وعلو العظمة والشهر وعلو القهر والغلبة على الوجه اللائق وعظمته وكماله ذاتا وأسماء وصفاته وهو سبحانه وتعالى ما علوه بذاته وأسمائه وصفاته قريب من خلقه بعلمه فلا منافات بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعين فهو عالم بذاته وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته وهذه هي معيته العامة ومع عباده الصالحين بمعيته الخاصة والعامة الخاصة بالنصر والتأييد والتوفيق وهداية القلوب والعامة بإحاطة علمه بهم بذواتهم وأعمالهم وأولهم وآخرهم وجميع تصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم كل ذلك معنوب لله عز وجل لأنه لا يعجب عن علمه إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لذلك قال المصنف الإمام المزني رحمه الله وهو ذال بعلمه من خلقه أي قريب كما في قول حق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فقرب الله عز وجل بعلمه وإحاطته وإطلاعه فقرب الله عز وجل بعلمه وإحاطته وإطلاعه على جميع مخلوقاته في سمواته وأرضه وقول المصنف رحمه الله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابقا مخدور أي كل ما قدره الله وقضاه في الأدب فلا بد أن ينفذ كما قدره وقضاه وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وقد أخرجه بهذا الغبض أبو داوود في السنة وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم وصححه الألباني فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة وما جرى به القلم في الأزل فإنه بد أن ينقض، لا يتغير منه شيء ولا يتقدم ولا يتأخر منه شيء من كفر وإيمان وصحة وسقم وغنى وفقر وحياة وموت وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور أي أمور الدنيا والبرزق والآخرة كل ذلك قد جرى به القلم، وسبق في علم الله جل وعلا فلابد أن يقع كما قدره الله وقضاه في الأذن لكمال علمه وإحاطته بالكون وما فيه فتبارك الله أحسن الخالقين وقول المصنف رحمه الله وهو الجواد الغفور إسمان من أسماء الله الجواد أي صاحب الجود على عباده والكرم والإحسان إليهم والفضل عليهم كل ذلك من جود الله تبارك وتعالى على خلقه فاسمه الجواد وصفته الجود التي هي الكرم والإفضال والإحسان إلى المخلوقات على اختلاف أنواعها وطبقاتها وأجناسها والغفور اسم لله عز وجل دل على إذبات صفة مغفرة ويصفة تليق بعظمة الله وجلاله فهو الغفور لعباده المذنبين من استغفره صادقا راغبا وراهبا غفر له ومن تاب إليه كذلك قبلا كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدل وكما قال سبحانه والله الغفور الرحيم وقال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إذبات صفة مغفرة لله تبارك وتعالى ومغفرته لمن يستحقها وهو جل وعلا أعلم بذلك وقد أعلمنا بذلك في محكمات النصوص من الكتاب والسلم وأورد المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل يعلم قائلة الأعين وما تقف الصدور للاستدلال على إثبات أحاطة علم الله بجميع مخلوقاته ما ظهر منها وما ضطر وما أسره وما أعلنوه ولحظات العيون وما تكله الصدور ولو لم تنطق به الألسن فإن الله عز وجل يعلم كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي يعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسن وما ذلك إلا لكمال إسمه سبحانه إذ هو بكل شيء عليم وبكل شيء مفيد علو الله دل وعلا بذاته على مطلوقاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ودل عليه العقل والحس والفطرة وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها معترك هائج بين أهل السنة وأهل البدع وضل فيه من ضل من أهل البدع وهم على دركات. بعضها أضل من بعض، أي أهل البدع ويجمعهم كلهم مخالفة عقيدة المرسلين في هذه الصفة وما دل عليهم الكتاب والسنة في هذه المسألة. وقد ساق صاحب المعارج رحمه الله تعالى نصوصا كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين. في صفات رب العالمين وكونه عز وجل في السماء متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواترا لغضيا ثم ذكر الأحاديث ومنها حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في قصة الجالية والذي رواه مسلم رحمه الله تعالى والذي هو صاعطة على رؤوس أهل التعطيل كما ذكر العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في تعليقاته على كتاب التوحيد لابن هزيمة فأدلة هذه الصفة كثيرة جدا منها جميع أسماء الله الحسنى الذالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العليه واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها كلها تدل على ثبوت جميع معاني العلوم ذاتا وقهرا وشبلا قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى وقال جل وعلا وهو العلي العظيم وقال سبحانه وهو العلي الكبير وقال عز من قائل عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي وقال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطل وفاسترى النبي صلى الله عليه وسلم قوله الظاهر فقال في دعائه صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء والحديث في صحيح مسلم وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده ومن الأذلة أيضا التصريح بالاستواء على عرشه والعرش سفق المخلوقات وليس هناك مكان موجودين بعد فوق العرش. العرش سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات. وقد ذكر الله جل وعلا استوى على عرشه في سبع مواضع من كتابه في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرع وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديث. ثم استوى على العرش. أرحمان على العرش استوى. ومن أذلة أيضا على إذبات علو الله جل وعلا بذاته فوق مخلوقاته فوق سماوات التصريف بالفوقين لله تعالى قال الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولما حكم سعد بن معاد رضي الله عنه في بني قريضة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فرق سبع سماوات والحديث أصله في الصفحيحين لكن ليس فيه موضع الشاهد وإنما الذي فيه موضع الشاهد أخرجه البياطي في الأسماء والصفات وغيره حسنه الألباني كما في مختصر العلوم وكانت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوج لله من فوق سبع سماء والحديث أخرجه البخاري ومن الأدلة أيضا على علو الله بذاته فوق مخلوقات التصريح بأنه جل في السماء قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أي فوق السماء من في السماء لا يقتضي أن يكون داخلا في السماء بل معنى قوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أي فوق السماء وهذا جار في لغة العرب أن يضمن الحرف معنى حرف آخر، فقول الله جل وعلا: ولأصلّب أنكم في جذوع النخ، أي على جذوع النخ، وكقوله سبحانه وتعالى: فسير في الأرض ليس المقصود أن نخد الأرض في السمر، ولكن نسير على الأرض ويقال كلان في الجبل. أي بمعنى أنه على ذروة الجبل فهذا معلوم فمعنى قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أي من فوق السماء فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتي من خبر الثمان صباحا ومساء وفي حديث معاوية بن الحكم الحديث الطويل قال رضي الله عنه وكانت لي جاريا ترعى ظنما لي قبل أحد أحد والجموالية وهي موضع قرب أحد شمال المدينة قال فا ذات يوم فإلى الذب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسفوا كما يأسفون أي أهضر لكني صاكتها قد كه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على ضربها على وجهه فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على قلت يا رسول الله أفلا أهتفها قال أتيني بها قال فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء وأبو البدع يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين الله وهم يردون عليه ذلك ويقولون لا يجوز السؤال عن الله بأي قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فحكم لها بصحة الاعتقاد بجوابها على هذين السؤالين والحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وقوله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحم كل من في السماء سبحانه وتعالى والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وإستاذ صحيح ومن ذلك أيضا التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال جل وعلا وله من في السماوات والارض إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سدقت قضى عنده فوق عرشه والحديث متفق عليه وغير ذلك من النصوص ومن الأذية أيضا على علوه جل وعلى فوق مخلوقات الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع منها رفعه عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ومنها صعود الأعمال إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تصدق بعذ تمرى من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم تلوة حتى تكون مثل الجبل ومنها صعود الأرواح إليه أعني أرواح المؤمنين كما في حديث البراء بن عاز بن الطويل وفيه حتى ينتهوا بها أي روح المؤمن إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عديين وأعذوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرج أخرجهم تارة أخرى والحديث أخرجه أحمد وأبو داود هو حديث صفير ومنها عروج الملائكة والروح إليه قال الله جل وعلا من الله دي المعارج تعروج الملائكة والروح إليه في يوم كان نقداره خمسين ألف سنة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعوج الذين لا توفيقهم الحديث وهو متفق عليه ومن ذلك معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله وأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلوات وكتبت بذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى على ما ينف بجلاله فمثل الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأرطيه من يستغفرني فأغفره له ينزل ربنا تبارك وتعالى يتودد إلى خلقه وألي من الصفات الفعلية غير معلومة السبب لكنها تدل على إذبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وقد ثبت بذلك ذلك أحاديث كثيرة عن نحو ثلاثين صحابيا ونزوله جل وعلا ليلة النصف من شعبان ولفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وكماله ومن ذلك أيضا تنزل الملائف ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى قال الله جل وعلا ينزل الملائكة بروح من أمره وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك وقال تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين وقال جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم وقال سبحانه وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلاً وقال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ أبا ذبن رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يدعم أنه يأتيه الخبر من السماء والحديث عند مسلم في صحيح ومن ذلك أيضا رفع الأيدي إليه والأبصار في الدعاء كما في أحاديث القنوت فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراء في بئة معولة أي في قنوت النوازل وحديث استغاثته بربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه وهو في صحيح مسلم وكذا في احد والقدح وحنين وكتب السنه مملوءه بهذا النوع وورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مئة حديث مما يدل على أن الله في السماء وذلك معلوم بالفطرة فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله جل وعلا وإشارته أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبوعه ورقته فما في حديث جاب عند مسلم قال فقال بوصفي سبارة يرفعها إلى السماء ويمكتها إلى الناس اللهم مثَل الله مثَل ثلاثة مرات وعن غير جابل أيضا في الصحيحين وغيرهما والنصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى والعرش سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات وأنه تعالى فوقه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم رفيع الدرجات ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وفيها قراءتان ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد وهي قراءة أو وهي رواية حفص التي نقرأ بها ذو العرش المجيد فمعطوف على اسم الله جل وعلا alwodud, och på läsning av al-Majid, är det i en berättelse av Abu Hurairah, som hade talat 100 ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسنوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة والحديث في البقارية وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن بين سحمة ودنه إلى عدقه مسيرة سبعمائة عام والحديث رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة معدامة الأذمانية ومن الأجلة أيضا ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تجذيبه موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام في أن إلهه الله عز وجل العليا الأعلى قالت كل شيء وإلهه. قال الله جل وعلا حفيً عم. وقالت العون يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فجعل لي صحن لعل أطلق إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين. وفي سورة المؤمن أي سورة غافر وقال فرعون يا هامان من لي صحن لعل أبلغ الأسباب أسبال السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك دين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كين فرعون إلا في تبا فكذب فرعون موسى في أن ربه ورب كل شيء هو الله الذي في السماء فوق جميع مخلوقات فكل جميع ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني وعن فرعون أخذ دينه وكل سني يصف الله بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائل من قلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه قال العلامة الشيخ خاطب بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بعد أن حشد النصوص الدالة على هذه الصفة العظيمة من صفات الله الألى وهي الاستواء على العرش والعلوم بذاته تبارك وتعالى قال وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع الكتب المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه باهنا من مخلوقاته وهو يعلم أعماله ويسمع أقواله ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يقف عليه منهم خافية، ولهذا ترى جميع المؤمنين علماهم وعاميهم وحرهم ومملوكم وذكرهم وأنتمهم وصغيرهم وكبيرهم. كل منهم إذا دعا الله تبارة وتعالى في جلب قير أو كشف بكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره بصر إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقال يعلم أنه معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقول الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوما كبيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يمسكنا وإياكم باعتقاد سلف الأمة وأهل السنة وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه يسلم والحمد لله رب العالمين